Bismillahirrahmanirrahim. La aku semu pada negeri ini, dan aku tidak semu pada negeri ini. Dan ayah dan anak ayah. Allah telah menciptakan manusia di dalam tubuh. يقول أهلكت ما لن يبدر أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين فلقد حمل